بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء امرضات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 إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسرتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعون الا اوลาดكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَبَذَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابي الا قول ابراهيم لابي لاستغفرا لك وما املك لك من الله من شيء ربنا على